Welkom allen bij deze les van Arabische Grammatica, les nummer 40 inmiddels. Voordat ik begin... Met de les wil ik even het goed nieuws doorgeven dat de site op dit moment online is. Dus men kan de site bezoeken. Alleen het downloaden van de audio's, dat gaat nog niet helemaal goed. Omdat er iets mis is met de links. Maar er wordt aan gewerkt om het nog werkend te maken bij Ibn Laih Ta'ala. We gaan insha'Allah vandaag het hebben over hoofdstuk 31 taqsimul jama maar voordat we daarmee gaan beginnen we gaan eerst het huiswerk bekijken van vorige week het huiswerk behorend bij hoofdstuk 30 taqsimul ismi ila mufradin wa muthanna wa jama we hebben vorige keer gezien dat het ism onderverdeeld kan worden in drie soorten. Je hebt drie soorten woorden, namelijk het ism, het fijn en het harf. Het ism, bij het oorlog, je kunt het in de mufred, de mufn, de mufn. Voor de een, de mufn, الى ثلاثه اقسام مفرد ومثنى وجمع فالمفرد ما دل على شيء واحد وأما المثنى فهو ما دل على شيئين اثنين بزياده الف ونون او ياء ونون في اخره وأما الجمع فما دل على اكثر من اثنين اشتق ارابي المفرد المثنى الجمع نبدا باذن الله تعالى بالتمرين الأول الذي يقول سؤاله عين في العبارة الآتية المفرد والمثنى والجمع وعليكم السلام وحمد الله وبركاته المفرد درات هالا المثنى أن الجمع ذهبت مرة لزيارة صديق فأدخلني في حجرة لها ثلاثة شبابيك وبابان جدرانها مزينة بالصور والرسوم وأرضها مفروشة بالبسط الفارسية وفيها آرائك مصفوفة وفي أحد جوانبها خزانة كتب عجيبة ورأيت هناك رجلين جالسين يذكراني أخبار المخترعين ويقصاني ما يشوق المستمعين من الحكايات اللطيفة والنوادر الطريفة إذن ماذا نفعل؟ نستخرج من هذه العبارة المفرد والمثنى والجمع نبدأ بالمفرد ثم ذا بعد ذلك نأتي على المثنى ثم على الجمع فأين نجد المفرد في هذه الجملة؟ نعم المفرد قلنا هو ما دل على شيء واحد أين المفرد في هذه الجملة؟ نبدأ بكلمة بعد كلمة طيب الأثارية تفضل المفرد الأول أين المفرد الأول؟ في هذه الجملة، أرى. أرى. أرى. أرى. أرى. أرى. أرى. أرى. أرى. أرى. أرى. أرى. أرى. أرى. نحن في أرى. أرى. أرى. أرى. أرى. أرى. أرى. أرى. أرى. أرى. ذهبت أرى. أرى. أرى. أرى. أرى. أرى. أرى. أرى. أرى. أرى. أرى. هذا صحيح أرى. أرى. بمعنى أرى. In één keer dat duidt op één ding, fout. Dus het is mufrad, al mufrad. Thumma, de termen. Manystemmer. Vraat, Vader. Omsoosan, tot wel. Ziara, ahsent, ziara, merrtaan li ziara, ziara, wat bezoek wil zeggen. Ziara. Naam, niet. al niet. Nee, niet. Nee, niet. ضارون بدراسة فينُ المفرد والمثنى والجمع أمدّت ما كهفت مثل الإعراب. الزولزيين دطر فانفُلُت إس أو بالإعراب. صديق. أحسنت. صديق كذلك من الكلمات المفردة. مفرد. أحسنت. ثم من يستمر؟ في خت فادر. والسلام والبركات. صديق كذلك مفرد. من يستمر؟ الاثريات تفضلي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حجره احسنت في حجره ادخلني في حجره اندات تكنت ان كامر حجره ان كامر طيب خط خطوت دوت نتو في خط فاذر في خط فاذر برودر سوابنت تفضل وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ثلاثه احسنت ثلاثه ثلاثه تطيس كذلك هذا كذلك هذه كذلك كلمه مفردة طيب دخلت فيفر ايمان ديت سييت دي كان اا ارفع يدك اا امسو مزينه احسنت مزينه كذلك مزينه فرسيرت wie gaat verder we hebben toen صديق فادخلني في حجره لها ثلاثه شبابيك وبابان جدرانها مزينه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 بدكت ثم ماذا؟, ثم ماذا؟ الأثارية تفضلي الفارسية كذلك نعم الفارسية كذلك كلمة مفردة نعم الفارسية كذلك كلمة مفردة في زنبازق و بلات فايفت فنت تفيد ديل نعم نستمر برودر سبع وسبين الفارسية وفرزيخة دي بيرجيش البسط الفارسية دي بيرجيش نعم برودر سبع Masfoufa, naam, heel goed. Masfoufa, kalima mufadekedelik. Nastamir, naam. Omouselcent, haddali. Ahadi, naam, zonder vraagteken. Ahad is enkel fout. Naam, één. Ahad tekent één. Wie gaat verder? Afaria, Gizene, ook goed. Gizene wil zeggen, kast, omouselcent. Het gaat heel goed. Ajibe, Achzend, merkwaardig. Verder, wie gaat verder? Naam, broeder. Sebouis van vandaar. Achbar. Eh, Bruder zegt, Achbar is mofrat. Klopt dat? Zijn jullie het eens met hem? Om zo te zijn, Nee, dat is het gemma. Naam. Achbar, dat is meervoud van Ghabar. Geef niet, broeder Sebouis Dat is, uh, uh, met, door fouten te maken, leren we. Achbar is meervoud van Ghabar. Is meervoud van Al-Ghabar. Naam, het is inderdaad meer we gaan verder met al mufradat. Met al mufrad. Gizane. Gizane, dat is een kast of ergens waar je inderdaad spullen opbergt. Nou. Broeders, wat is dat? Dat is ruimer dan kast. Algemeener dan kast. Gizane is waar je spullen opbergt. Latifah. accent Al Latifah. Dat is ook meer fout. Verder. Bergruimte. Die gaat verder. Averieert van Delling. Uh, Attarifah. Laatste woord. Attarifah. Dat is kadelijk mofrad. Heel goed. Tyb, als ik zeg we hebben toe, is het woord we hebben toe. Is dat uh, geen meerfah? Geen mofrad? Is dat geen mofrad? Attarifah betekent uh, niet echt grappig, maar. Ja, uh, yeah. Je kan het wel vergelijken met grappige verhalen. Anekdotes. Anekdotes. Dus een beetje grappige verhalen. Die. Uh, die je niet vaak tegenkomt. Nou, de hebtu. Ik had het over de hebtu. Waarom hebben jullie de hebtu niet gekozen? Eerste woord in deze zin. Ibn Musa als Somali zegt de hebtu, je zou een mufred. Lema lem de hebtu is geen ism. Alsant helhud, lana al mufrad min aqsam al ism. Qulna taqsim al ism ila mufred wa muthanna wa jam'a. Wanneer we nu je al-mufrad min al Naam. Is een werkwoord. De hebtoe is een werkwoord in verzoeken al-asma'. Heel goed. Je moet blijven opletten. Taji, dat was het temrine al-awal. Damir kedelik huwa Naam. Damir kedelik huwa Dus we hadden eigenlijk hier ook het damir moeten meenemen. Maar ik denk niet dat de bedoeling is van de schrijver om die ook mee te nemen. Dat is niet zijn bedoeling hier. Dus we hebben het gehouden op de duidelijke esme'a, niet op dama'ir. Geen verwijzingen, maar over de duidelijke esme'a. Nou, uh, dat is ook een goede opmerking. Tayyip, zijn er vragen? Nog meer vragen over deze uh, opgave? Opgave nummer 1 van hoofdstuk 30. Tayyip, geen vragen. Dan gaan we naar... Wat betekent? Shababik Shababik Oh wacht even Natuurlijk <laughs> We gaan niet naar opgave 2 Want we zijn nog steeds bezig met opgave 1 Want we moeten nog meer eruit halen We hebben al-mufrad eruit gehaald En we moeten nog al-muthanna Wa al-jama' eruit halen uh, Al-shababik Is meervoud van Shubak Shubak Shubak is een raam وشبابيك ذات سندوش ميرفار فرعما فنشوبك ونوادر ذات سندوش ذات سندوش ذات سندوش ذات سندوش ذات anecdotes ذات سندوش ذات سندوش ذات سندوش طيب سندوش ذات بالمثنى من يستخرج ذات سندوش التي سندوش على اثنين ذات فيكون مثنى سندوش فيكون مثنى نعم طيب أم السوسن تغضل أم السوسن نبدأ بأم السوسن بابان أحسن تفي دورة بابان نعم بابان هو يدل على اثنين ضي برودر 77 يخط فاذر برودر 77 يخط فاذر رجلين أحسنت رجلين كذلك مثنى سنت رجلين تفي مانا طيب نخمير. فضلي. وعليكم السلام عليكم ورحمه الله و بركاته نحن نحن نحن نحن نحن نحن توي نحن نحن نحن جالسيني أحسنت نحن نحن نحن أوك توي فاوت نحن ثم ماذا؟ نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن طيب نحن محمد نحن فرخيته طيب نحن محمد نحن يذكراني يذكراني. يذكراني هل هذا صحيح؟ أم سوسن يمكنك تقسيم الاسم المفرد ومثنى والجمع نعم هنا أخمعات نعم هنا زين ذا بتقسيم الاسم إلى مفرد ومثنى بايد أبخا فدارفا طيب أي فكاية نايز يخطج أم سوسن هاتيس انفعل أحسن هاتيس انفعل ان تخاط هير أم الأسماء دوس أقسام الأسماء daar gaat het hier om. En niet over afhaal. Is het duidelijk, zuster om Mohammed Alhamdulillah. nog meer. Even kijken. Zijn er nog meer? Barakallahu ta'ala. Nee, niet meer denk ik. Geen om zo zijn. Fadhali. Ah, naam. hier kun je eigenlijk ook gebruiken. Zolang je hier geen shekel hebt, je kan het niet lezen... En je kan het al-mukhtari'in zeggen. Dat kan allebei. Maar uit de, context, uit de context van de zin kun je opmaken dat het geen muhtari'in moet zijn, maar meervoud. Muht al-mukhtari'in. Want het gaat hier over. yadkurani akbar al-mukhtari'in. Het zou uh, ja, heel zelden kunnen zijn. Om te zeggen, ik zag daar twee zittende mannen die het hebben over de, uh, de informatie of het nieuws van de uitvinders, van de twee uitvinders. Het gaat hier over de uitvinders. Al-moghtari'oon, dat zijn de uitvinders. al enkel fout, dat is de uitvinder. Dus je kan het hier niet even hebben over de, het nieuws van twee uitvinders.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 شبابيك ذهبت مرة لزيارة صديق فأدخلني في حجة لها ثلاثة شبابيك أحسن شبابيك جمع شباك رامن يلخوت نعم برودر سبعة وسبعين تفضل جدران أوكي يلخوت جدرانها جدران ميرة أحسن أم محمد تفضل الصور نعم photos يلخوت حسن طيب ابن موسى الصومالي تفضل نعم ابن موسى الرسوم او خط نعم زوندرفراختتاكن احسنت الرسوم دات ساين تاكنيه انا دايما قلت لي جوت ده als het eindigt op g e n dan raakt mijn طيب البسط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 دهوكن وفي عند الكانتن حسنت محمد صديق تفضل أو صادق محمد صادق لوحات مصفريسية وفيها وفي هذه خزانة كتب عجيبة هناك لوحات لوحات ضار لوحات ليزر. كم إدرين لوحات فيندر في النص؟ ذابت مرة لزيارة صديق، فدخلني في حجرة لا ثلاثة شبابيك وبابان جدرانها مزينة بالصور والرسوم، وأرضها مفروشة بالبصورة الفارسية، وفيها رأيكم صفوف، وفي أحد جوانبها خزانة كتب عجيبة، ورأيت هناك رجلين جالسين يذكران أخبار المخترعين. ويقصان ما يشوق المستدين. كان خين لو حتفن برودر محمد صادق. نعم. كانت نتفنن لو حاد يسندرات. ميرفوت يعني جمع لكن ليس في النص الذي ندرسه. طيب أي في كايكفي خاطني كايكن. نعم. ابن موسى الصمالي تفضل. أخبار. نعم. أخبار. هالخط أخبار. اسمير فاوت فن الخبر حسنت طيب محمد صادق نوخن بوخن تفضل محمد صادق ليس معي النص هذا مشكلة طيب فخني في كاك إما تنظر طيب أم داود تفضلي أم داود كتب حسنت دشفور الأخبار هي بالكتب في أحد جوانبها خزانة كتب الكتب تدزيندوس بوكن جمع كتاب احسند طيب في خط فردر اهيف زين احمد هيف توخهات برودر سبع وسبعين تفضل برودر سبع وسبعين لا باس اخي محمد صادق مخترعين نعم مخترعين كذلك اذكراني اخباره المخترعين ذات زين عدفين Hada kezalik jam'un. Even kijken wie gaat antwoord geven. Nou, Faddaali om Mohammed. Al-Mustami'ina. Heel goed. De luisteraars. Jam'a mustami'un. Heel goed. Fayyib gaat verder. al van Dali. Soms neem ik gewoon niet de volgorde van de handen om zoveel mogelijk mensen te laten meedoen. al hikayat أحسنت الحكايات فرهال الحكايات جمع حكاية أو حكاية نعم طيب من يستمر أم داود تفضلي النوادر يأخذ النوادر هذا كذلك جمع أحسن طيب زين النخمير إسر النخمير جمع كلمات جمع في هذا النص goed, dat je tot dat je. Zover ik weet niet. Naam, accent. Er is niks meer. Dus ja, heel goed gemaakt deze oefening. Deze oefening. Dan gaan we, als er geen vragen zijn, of dus de omesusen heeft misschien een vraag van Dali. Kunt u het verhaaltje snel in het Nederlands vertellen waar ik laf, ik, tijd, shalla. We hebben toe Marat de alsadiek. Ik ging een keer bij bezoek van een vriend, om een vriend te bezoeken. Shababieke wa en hij liet me in een kamer binnen gaan, waar drie ramen, die drie ramen en twee deuren heeft. De muren daarvan, die zijn versierd met foto's en tekeningen. En de grond daarvan is bedekt met Persische tapijten. En daar heb je geordende, of, hoe noem je dat, uh, gerangschikte sofas. En in een van de kanten kun je daar een opbergruimte of een kast vinden met merkwaardige boeken. En ik zag daar twee zittende mannen die het hadden over wat nieuws, over uitvinders. En ze vertelden verhalen die. Die de luisteraars boeiend maken, of ja, boeiend vinden. Boeiend vinden. We wat is in de grappige anekdotes. Nou, dit is ongeveer de vertaling van deze tekst. Jazallahu al-Jamal. Tayyip, we gaan nu naar de tamarinde Als er geen vragen meer zijn, over de eerste natuurlijk. Nee, Tayyip. يقول السؤال فني الأسماء الآتية ال اتيه فني ال اسماء ال اتيه Wie begrijpt de vraag? Of انا ik het al in het huiswerk wel vertaald. Dus jullie weten het, denk ik. ام محمد, صلى الله السلام وسلم الله عليه وسلم ام محمد بابان طيب, je geeft al antwoord. طيب, فني betekent maak twee fouts. Zet in het twee fouts. نعم. الكلمه الاولى باب die moet je inderdaad omzetten in om een mufanne. En dat wordt beben. Dat is inderdaad het goede antwoord. Daar geloof ik. Nantakelile al-kelimethani, de Shahjaratun. Eh? Broeders was win. Tvaddal. schageratun. Tjajaratani. Heel goed. Tjajaratani. Tarikon. Muad. Tjaddal. Tarikon. Tarikon. Tarikaani. Zend. Twee wegen. Osvoron. عصفورن أفريت تفضلي عصفور عصفوراني هيا خود توفوخة من أليف أن نون هذا هو المثنى توفوخة من أليف نون أم سوسان كريم, كريم كريم كريماني هيا ابو أبو ابن موسى الصومالي ذكي ذكي ذكي ذكياني نعم ذكياني حديقة جسر أم داود تفضلي حديقة حديقة أم داود حديقتاني نعم يا خود نهر أم أم أم شاكر فضلي نهر نهراني يا خود كتاب الأثريات تفضلي كتاب نعم om de dit is denk ik makkelijk, tenzij er vragen erover zijn. Dus, al-mufrad zet je om in door al door alif en nun toe te voegen. Nou, het is muad Waarom is bijvoorbeeld babani fout met alia? Het is niet fout met alia. Uh, Waarom het. Je ja, een keer alif en noon moet toevoegen en de andere keer alia ja, en een noon moet toevoegen, het dat heeft te maken met het arab. Dat zal nog komen, inshallah In de volgende lessen. Even kijken hoe ver Dat komt. Arab jam de salien en 20. Arab al en salim. Arab moet dat komt de volgende keer. Uh, nou, de volgende, volgende week, inshallah komt het waarom. Waarom je Alif en noon moet toevoegen of Aliyah en noon. Voor wat betreft al-muthanna. Bij i'raab al-muthanna zullen we dat zien, inshallah Allah. Dus geen verschil tussen kitabaini en kitabaini. Qua betekenis geen verschil, maar qua i'raab wel. Qua betekenis niet. Nog meer vragen? Ik hoop dat het duidelijk is, uh, Aghimuhaad. طيب وفيك بارك الله تعالى اذا في اسئله فين gaan we naar opgave يقول السؤال رد الجموع الآتية الى مفرداتها واستعمل كل مفرد في جمله مفيده ايش وقت متعيدون الجمع دي moet je terugzetten naar al mufrad اما دات شي هبت ما دات شي dit مت المفرد نجوم من يبدأ أم محمد تفضل نجوم نجم أحسن نجوم جمع نجم ستير طيب الآن جملة مفيدة مت نجم أم محمد تفضل رأيت نجما في السماء هل خدت إكزخ إنستير إندهيمل نخوي زين نعم هذا هو طيب برودر سبعة وسبعين الجملة أو الكلمة التي تليها بساتين بساتين ما مفرد البساتين البستان أن دلزن بستان جميل أشيز يخت بستان جميل إكفل هيري في باي ستيرستان بستان جميل إزدد جملة مفيدة يا أو في ني بستان جميل إكفل ليفنو أيفة باي برودر سبع سبعين بستان جميل, بستان جميل. بستان جميل. هل هذه جملة مفيدة أم لا؟ البستان جميل نعم البستان جميل دفورة نيت. وارم دي دفورة خير جملة مفيدة. خانيفه ترخ نار دا ايشت لسني كلام نال لس نمبر ايم فتوي. وارم ازت خير جملة مفيدة. Geen al-Mari, geen al Tyy, heeft misschien iemand een toevoeging of is het wel in de goede richting, maar kan nog. Want er zijn leze <tankt> mufiden, <tankt> zegt Mu'ad. Alif Ze om... zou ze misschien wel ook een antwoord geven. <tankt> um, kijk, <el> <tankt> om een mufid. De betekenis is niet compleet. Nah. <tankt> Als je dat nou zou zeggen tegen iemand, zouden ze denken, wat is er met die mooie ster? Heel goed, of met die mooie, want we hebben het hier over boestijn. en boestijn is, uh, is een uh, tuin. Dus wat is er met die mooie tuin? Want je zegt mooie tuin inderdaad. Je zegt mooie tuin. En dat is geen kelaam mufid. Nou, het is geen kelaam mufid. En we hebben gezien dat om jumla mufid te krijgen, moeten er, moet er vier voorwaarden aan voldoen. Kan iemand die noemen, deze vier voorwaarden? Sorry, bij welke les zijn jullie? We zijn bij les 40. Hoofdstuk 30, bladzijde 53. Even kijken. Wat wordt er geschreven? al al-Morak al-Mufidu bil-Wada. Dat is het. al Kalemu al-Morak al-Mufidu bil Heel goed. Allemaal goede antwoorden. El Kalemu moet laf zijn. Jullie zijn eigenlijk laf vergeten. Ken iemand laf? Laf van. El Morak Kabu. Al-Mufidu Bilwada. Allah moet het geluid zijn, Een geluid zijn wat uh, uh, de Arabische of de uh, letters uit het alfabet bevat. En het moet Morakkab zijn, twee woorden of meer. Mufid moet betekenis hebben. En bilwada moeten de woorden in het Arabisch zijn. En hier mis ik dus Al-Mufid. In, in, in, in de zin Bustanun. جميل مسك مفيد، نعملك تهيفت خم بتكنيس. ي يفرغت نعمير. لا من دي موية ستار، zoals juster omstelsch zegt. Of met die mooie tuin. Ik hoop dat het طيب ننتقل إلى مؤمنات. خوي الزين متسين. البستان جميل، zoals jij البستان جميل. The tuin is بنسات فاول جملة مفيدة الآثري اتفضل مؤمنات مؤمنة المؤمنة مؤمنة احسنت هذا هو المفرد والآن جملة مفيدة جملة مفيدة المؤمنة مؤمنة آه أصر المرأة sorry المرأة مكسح اتصنّص المرأة Mo'minatun, dat is inderdaad de zin. Naam. Ik zag daar iets anders. Ik dacht, je schreef al mu'minatun. Mu'minatun. Dus de ene met el en de andere zonder. Maar ik bedoelde al mar'atu mu'minatun. De vrouw is gelovig. Naam. Jumla mufida. Barakallahu Al-an. Bihar. Bihar. Mu'ad. Fadda. Achim Mu'ad. Bahron. Naam. Bahron. Tijd. Jumla Mufida. بحار جمع بحر. إيتي الآن بجملة مفيدة. البحر هائج. يلخد. لزاي إس أن رستخ. يلخد. طيب الآن أم محمد. تفضل. سفن. سفن سفن سفينة نعم سفينة سفينة. يلخد. تطيس. مفرد سفن. شخب. طيب الآن جملة مفيدة. فيها كلمة سفينة أنا أركب السفينة نعم أنا أركب السفينة كذلك جملة مفيدة بارك الله فيك والآن أنتقل إلى أم سوسن تفضلي حجرات حجرات ما مفرد الحجرات الفنادق يبتتو في الفنادق طيب لا يوجد فندق هذا هو انكفاد مفرد الفنادق وتقول ذهب محمد الى فندق الرياض خين الى فندق الرياض كذلك جمله مفيده محمد خينا هوتيل الرياض احسنت طيب نرجع الى الحجرات ابن موسى الصومالي تفضل الحجرات ما مفرد الحجرات قل خصمي اسر فور مي geen probleem, want ik, ik, soms geef ik niet de voorraad aan de handen, omdat ik wil dat zoveel mogelijk mensen meedoen. En zuster Atharia, die heeft net een antwoord gegeven, en nu uh, mag jij antwoord geven, tenzij je ja geen antwoord hebt. Hajr. Goedje je zou je Hajr? La, la, Hajr. Bedoel je dat? Hajr? Of Hajr? Ja. Maar uh, zuster Athariya, het vader. Hijjr. Kedelijk la. ليس الحجر أثرية تفضل ما مفرد الحجرات حجرة نعم هذا هو حجرة هو مفرد الحجرات والجملة تقول فتحت نوافذ الحجرات open the, the ramen from the camera إن الحجرة is كامر camera. الحجرات cameras ياخد. طيب ننتقل الآن إلى الجنود جنود om u daaruit te vinden. Al-Junudun. al dat kan ook voor meervoud gebruikt worden. al dat is ook meervoud. Hier is een ander. Juneid. Lees het Juneid. Lees het Juneid. Misschien nog een andere poging. Al-Jund. al Dat is het. Tot zover. Dan weet ik het niet. Geris Allah. دعوني في كيكنا جسر أم شاكر تفضلي جندي أحسنت هذا هو جندي يون جندي يون هو مفرد الجنود أحسنت طيب جملة مفيدة مت جندي نسخين دات جسر أم داود نزين بالخيف تفضلي ذهب الجندي إلى السوق أحسنت صداد جينار نار، ماركت مام يوخد طيب لان اطيب اطيب اطيب اطيب تفضلي اطيب ما اطيب اطيب طبيب اطيب هذا الطبيب معذب هذا الطبيب معذب ليس اطيب Muaddab, Muaddebon. Naam, Muaddebon. Had dat tabibu Muaddebon. Heel goed. Muaddeb wil zeggen dat hij beleefd is en heeft goede manieren. Naam, waar geloof ik. Tabib is dus arts en Atiba dat zijn artsen. Tabib mutayabon. Mugtaryabon. Achi muad wat dat. Naam, dat kan ook. Dus muaddab bijvoorbeeld, dat kan. Dat hij leidt of wordt gestraft of wat dan ook. Mu'adzebun. Mukhtari'un. Heel goed. Mukhtari'un. Wel aan jmla mufida. Het is een uitvinder. Achie, Mukhtari'un Mahiron. Heel goed. Mijn broer is een goede uitvinder. Nou, hiermee zijn we gekomen aan het einde van de oefeningen van het huiswerk van taqseem al ism il mufradin wa muthanna wa jamaa. Uh, dan gaan we naar hoofdstuk 31 Tenzij er vragen zijn Hebben jullie nog vragen over deze uh, uh, opgave die we net hebben doorgenomen? Fadda al achimu'aad Waalaikum ik wa taal wa barakatuh Waalaikum wa heb je een vraag Wat betekent Maher? Maher betekent Hoe zou je dat vertalen? Al-Mahara Ja goeie maar volgens mij kun je... Ook een, een betere bete be uh, vertaling geven. Een goede, zo zou ik het ook vertalen. Goed in iets zijn. Dus op, de, op een goede manier. Bekwaam. Naam, accent. Bekwaam. Bekwaam is een betere uh, betekenis. Nou, als hij iets doet, dan doet hij het op de goede manier. Tayyib. Nog andere vragen? Geen vraag. Aghemohad heeft een vraag. La. In dat geval gaan we hier stoppen voor wat betreft het huiswerk. En dan gaan we beginnen. Met hoofdstuk 31.